أحب ما أشوف منه ومهما مهما آشف منه ومهما الناس لتعنه خالي وحرير كل أفكاري عسى أن الكاتر رحفتني هل لا سكرا ولا كم الناس حالت كينو جنت على قلبي وبحر وضاحت حبي وبحر جنت على قلبي وبحر وضاحت حبي وبحر يا بو ما تشوف منو هو آه آه آه, آه ابني كنت ما شفته there for